رقدا سيد المال والضلال قاطع السبول ملك المكائد والمحال يطفي المياه بسيفه الجاف Və yədrəqəl məərdə əssəhərəə əmələ rəoqəm və nəmə Rəmələkə qatilətun Təsirqəl nabda vəl-həyata əntə əssəməl-khafiə əssəyifə fəl-khafā Desert king Yoru لكه على بستار في الخفاء والعيون يسقط الملوك بين خططه والجنون شارب المجد بما السم والخديعي وجال الشعب يذوق مرارة القرين رمالك قاتلة تسرق النبض والحياة انت السم الخفي والسيف في الخفاء Desert King You rule with broad and sword Crocodile's left power in his hand يحرر رياحا كانها جنود تحت امره يتحكم في الماء تذوي الحياة بسحر ذكى المقبارات تلك المدينة كلها طعم يبلي المجد فوق أجساد وقبور وصمت مرسوم حين وقف اللوف يتحدى الرمال صح لن ندع شعبا يموت في المجال Yadun Rimal əməm العزم والصمود Rimal əmələk Qatilət əmətə Təsirq əbdəl-əl-əyətə الخفي والسيف əməl حلامك في قصر الممالك وانكشف وجهك بين غبار الهوالك الحقيقة تحرقك كالشمس في الظهيرة وصوت لوفي يجعل النصر بشيرة Tariq king you roll with blood and sand Broken silence buried in the land